من برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيدا نون وأخنات وحدائق غلبا وفاكهة وابمتع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل إمرئ منهم يوم شأن يغنيه وجوه يوم إذن مصفرة صاحكة مستبشرة ووجوه يوم إذن عليها غبرة ترهقها قترا أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ